ونفخ في الصور فصيق من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله ثم نفخ فيه أخرى فإذا Wa قُضِيَ أَمْرُنَا فِي الْحَقِّ وَأَنَّهُمْ لَا يُظْلَمُونَ وَأُفِيَ بِكُلِّ نَفْسٍ مَا عَمِلَتْ وهو وشيق الذين كفهوا وقال أهم خزمتها ألم يأتكم رسل منكم يتلون عليكم آيات ربكم وأيات اليوم تورع على الملك كثيرين اذا دخلوا اذوا فجاء خالدين فيها tän سو المtäkäم يقولوا هانئ دين وقا Altyazı M.K.